أرجف الراجفة تتبعها الله <النادي> دفت قلوبه يومئذ واجفة أغصارها خاشعة يقول فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة حديث موسى إذ ناداه ربه في الواد المقدس طوى إذ أذهب إلى فرعون إنه طغى فقل أن لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرىه الآية الكبرى فكذب واصاته ربكم الأعلى فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك شد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكى يقيم لمن يرى فَأَمَّا مَنْ تَظَّهَرَ أَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك